الذي قال بهذا القول من هو الرجل الذي من شيعته من بني اسرائيل خشي ان موسى سيأتي الانتخم منه لانه الحق انه ما احد يعلم انه قتل نفسا بالامس الا هو كانوا ثلاثة الذي من شيعته والذي من شيعة العون من القبط وموسى لما وكزه موسى قضى عليه ما احد يعلم الا هو موسى لما قال أتريد أن تقتل لك ما قتلت نفسا من أمس تلقفها تلقفها الثاني الفرعوني وذهب بها إلى بيت فرعون وذكرها لذلك لما حدث ذلك لما حدث ذلك وعلم القوم بأن موت عليه السلام هو الذي قتل القطي اتفقت كلمته بعدما تشاوروا في امره على قتل موسى عليه السلام فاتفقوا على على, على قتل موسى عليه السلام الله تعالى وجاء عليكم السلام وبركاته وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصحين وانظرنا إلى نفت الانتباه إلى مسائل العظيمة منها في قوله تعالى وجاء رجل سماه رجلا وفرق بين الذكور والرجولة كثير ذكر لكن أين الرجل والرجولة تعرف بنصرة الدين والرجولة تطعى رب الصدق مع رب العالمين حيث قال في كتابه المبين من المؤمنين رجال صدقوا ما أعهدوا الله عليه فمنهم من قد نحبه ومنهم من ينظر هذه الرجولة الحق في كتاب ربنا فتاختر الزكورة وتقل الرجولة وفي بني اسرائيل كانت الذكوره للرجوله في في في قوم في, العل... في القبط كانت الذكوره للرجوله وكان منهم مؤمن امن بموسى وعلم الحق سماه ربنا رجلا ولانه قطع طريقا غير الطريق الذي قد اتفقت كلمته مع الناسير فيه بقتل موسى عليه السلام فتخذت على طريقا اخر فقال يا موسى إن الملأ يأتمنون بك يعني يتشعرون في أمرك ليقتلوك يبقى إذن العلة هنا العلة لاجتماعهم هو أخذ القرار لقبلك إن الملأ يأتمنون بك ليقتلوك فأخرج حيني لك من النصحين فسبحان ربي العظيم إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه والله حكيم عليم إذا كشف ربنا شيئا مستورا كان وراء ذلك حكم وشؤون في عباده وإذا ضيق الله على امرئ ليخرج مكنون ما في نفسه اخراجا لطيفا كان لله في عباده حكم وشؤون هناك أمور قد تكون مزينة داخليا أو خارجيا لكن ما يكشبها إلا شدة الضغط بقصد أو بغير قصد والله عليم الحكيم فالله لا يحكم وشؤون في عباده سبحانه وتعالى وإذا أراد شأنها له أسبابه فكان الضغط وكان, وكان أيضا وصول الأمر إلى فرعون وكان الاجتماع لقتف موسى ليخرج موسى يخرج منها خائفا ويرجع نبيا رسولا لما قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ها؟ ففررت منكم لما خفتكم فأهب لي ربي حكمه وجعلني من المسلم ولله حكم وشؤون في عبادين. قال فخرج وأول ما نصعه نصعه بالفرار البقاء لا ينفع مع أولاق القوم سيختلونك وهذا الذي أراده الله جل فعلان أن يخرج موسى فخرج فخرج إني لك من الناصحين وخير الناس من كان ناصحا أمينا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن وقال إن استنطعك أخوك فانطح أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة الدين نصيحة الدين نصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتاب وللعسول وإمة المسلمين وعامتهم قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمع والطاعة والنصح لكل مسلم قال فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجده من القوم الظالمين مولا منج لمنجع من الله إلا إليه تكالب أهل الكفر والمرء قد يتجاوز ويتعدى حدود الله جلال فعلا لكن لا نجات له إلا من ربه فإن لم يستكن إلا من يتضرع إلا من يتمتكن إلا من يغذر الفاق والفق لله جلال فعلا بات فريسة لاعداء الله والله لا يترك عباده فريسة هدى لا والله ولا هو فعل الله ولا هي صفات الله جل فعلا وإن الله جل فعلا قوي وقادر وقهار وربنا الكريم المنان إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى فخرج طائفا يترقب قال ربنا الجني من القوم الظالمين خرج من مصر مرتعبا قال, نج... قال ربي نجني من القوم الظالمين كان المشركين الذين يعبدون فرعون في الاستعطاص ويبين ايضا ان الاعداء من الظلمة وانت لا تحب الظلمة يا عبادين حرمت الظلمة نفسي وتعتوب نفس محرمة قال الله تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي اياداني سواء السميث فلما توجه تلقاء مدين يعني اتجاه مدين خرج فرا حافيا جائعا لا زاد معه ولا ظهر يعني لا دبة. وذهب الى مدين ولا يعلم الطريق وكان الطريق سيرا بين مصر ومدين ثمانية ايام ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ايهدياني سواء السبيل وهنا استعتف ايضا وإظهار المسكنة والفاقة والفقر والتضرع لربي جل في علام عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فهو مع خروجه بفقره وقلة ذاته ذاده ومسكنته امتلع قلبه بحصن الظن بربي جل في علام وقد قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي خير ذلك فله فما يملك إلا حصن الظن بالله جل في علا ولما أحسن الظن بربه كان الله عند حصن ظنه قال بعض المفسرين بعث الله له ملكا دله على الطريق ولما ذهب ذهب جائعا فقيرا لا يأكل إلا ورق الشجر حتى جاء إلى ماء مدين ولما توجه تبقى مدين قال ربي ترجي أن يهدياني سواء السبيل وأن الله أحسن ظن بربي أن الله يهديه وينجيه ويمكن له وكان تمكينا حقا كان خروجا للرجوع بتمكين ولما توجه تقاء مدين طالع عسى ربي أن يهديني سواء السمين ولما ورد ماء مدين لما جاء إلى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يعني واجد عليه جماعة من الناس يسقل هؤلاء الجماعة هم الرعاة الرعاة رعاة الانم يسقل من البيئ فيخذون المواشي يسقونهم واجد عليه أمة من الناس يسقل واجد من دونهم امرأتين تزودان ولما ورد نانه واجد عليه أمة من الناس يسقل وواجد من دونهم امرأتين تزودان قال ماخذ بكما تزودان يعني, يعني تكف كل واحده منهما غنمها لان الرعاه يسقون هم لا يريدون التزاحم والخلطه كفوا حتى انتهى الذين يسقون قال هذا من دونهم امراتين تزودان قال ما خطبكما قالت لنفقي حتى يزدر اللعاء وابونا شيخ كبير تكفاني الغنم حتى لا تكون الخلطه فلهب اليهما وقال ما خطبكما ما شأنكما لا تسقيان لمن فرضتما على الناس اهل الناس بعد من سقيا قالت لنفقي وقال ابن سعود ابو الجزاء وابن عمر لا نسقي حتى يذري الرعاه هنا نقف وقفه فيها دلاله مو ستتكلم معهما فيها دلاله ان صوت المراه ليس بعوره وفيها ايضا مخاطبه المراه فيما فيما فيه من النفع لها ليس فيه شيء ليس فيه شيء وهذه ان كان ان كان عملا أو ان كان سيرا وان كان انقاذا وان كان تعليما وان كان ارشادا كل ذلك يا صح ويجوز وهلك المتنطعون هذا موسى من الأنبياء قال ما خضبكما قالت لنستي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير شوف يا بيانة نوم يتأخرون وكأنه سيسأل ولما أنتم هنا لم يكن الرجل قالت وأبونا شيخ كبير وهذا عدد منهما أيضا هذا ظهر فيها التقى والديانة والأدب والخلق ما تزحمه ووقف ينتظراني أن ينتهي الرعاية وقرع أبو عمر وابن عامر وابو جحفر يصدر نعم وقرع الباقي يصدر نعم حتى يرد الرعاية غنمهم عن الماء قالت وأبونا شيخ كبير المرأة لا تستطيع أن تسجح ولا أن تنازع معهما وأبونا شيخ كبير يعني لا يقدر أن يسقي ناشية من الكبر فلذلك احتجنا نحن إلى أن نسقي قال كان هناك سخرة عظيمة على البئر كان الرعاة إذا سقوا جماعة يضعون السخرة عليه فتأتي إلى الفتاة المرأة أو إلى الفضول فضول الماء لتأخذه فنجع السخرة موسى عليه السلام وكما قلت قد قال بعض المسلمين أنه أوتي قوة أربعين رجلا كالنبي صلى الله عليه وسلم فسقى لهما يعني موسى عليه السلام صنع هذا المعروف سقى لهما ذهب إلى بئر الأخرى عليها سقى فاختلعها وسقى لهما كان لش في نفس البئر بئر اخرى على صخره لا تحرك الا بجماع فحرك وثقله وقيل انه ذهب فساحب القوم وسقل لهما في الحالتين نحن نريد الثمره والنهايه انه سقل لهما وصنع المعروف لهما لهما صنع المعروف ثم تولى الى الظل انصرف الى الظل وظل الشجر وظل هنا أن النبيل إذا أكرم لا ينتظر, إلى... لا ينتظر لكرمه ثوابا وأن الشهامة والمرؤة لا تباع ولا توزن وهي خلال الرجال أنتظى الشهامة ومرؤة والمواقف كشافة فموسى عليه السلام فقى ومنتظر الشكر وذهب إلى الظل ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزدت علي من خير فقير انظر هنا إلى حص الظل بالله والأدب عند الدعاء صنع معروفا قبل, قبل, قبل الدعاء وهذه أيضا من أداب الدعاء من أجل أن يقبل الله الدعاء يصنع معروفا يصلي ركعتين يتوضع يستغفر يتصدق ينصح يرشد صنع معروفا ثم تولى الظل ينظروا الى ربي دال فعلاه انظر الى, الى هذه الكلمات لتعلم حسن الظن بالله وتعلم كيف حسن التوتل قال ربي فدعى بالربوبية المقام مقام عطاء والرجل فقير وفار وخائف يرتدف فقال ربي اني لما انزلت الى من خير يعني انت انعمت علي انعاما عظيما لا استطيع شكره ومع ذلك لاغن لي عن بركتك مع ذلك افقر ما اكون لك وفقر وصف لي ذاتي والغنى وصف له ذاتي ربي اني لما انزلت الي من خير استوسل بفعل الله وتوسل بالربوبيه وتوسل بـ بـ بـ بـ بالحال يعني جمع شكات انواع التوسل في الكلمات الوجيزه اليصير هذا سبحان ربي العظيم وبعد ما صنع معروفا قال ربي إني لما أدلت عليها من خير فقير فجاءته إحدهما تمشي على, على التحياء طالت إن أبي طالت إن أبي إن أبي قال إلا الله طالت قالت إن أبي أدعوك لديك أجر ما سقيت لنا وهذا نبصره إن شاء الله في الدرس على فضل إخوان الصدق فضل إخوان الصدق وما أقل ما أندر هؤلاء في هذا الزمان هذه ندرة ليست بعدها ندرة مع أندر إخوان الصد نجاة المر بحسن ظنه بربه إذا أراد الله شيئا أيا له أسبابه ولله في عبادي حكم وشهو تغير شيئكم لأني لأني أشعر دا څه په نوم دی؟ دا څه دی؟